وصل الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسألت من كان له دين؟ على شخص بمقدار مؤونة الحاج فهل يجب عليه الحاج أم لا ولا بد قبل تحديد النتيجة من بيان مقدمه وهي أن هناك ثلاثة آراء في محقق الاستطاعة الاول الأول ان الاستطاعه متقومه بالقدره على التحصيل ولو بالاكتساب والاستيهاب لظهور عنوان الاستطاعة في الاستطاعة العرفية المتحومة بذلك ثاني ما هو ظاهر كلمات سيدنا قدس سره من تقوم الاستطاعات بوجدان الزاد والراحلات ولو شأنان مع سلطنته عليهما الثالث ما في المستنقع من اعتبار ملكيه المال والسلطنه على التصرف فيه شرعا وعرفان بأن لا يكون محجورا عن التصرف فيه فيه وأن يكون المال تحت يده فإن صحيح معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام باب ستة من أبواب وجوب الحاج حديث واحد قال وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذا هو يجد ما يحج به ووجدان الشيء منصرف عرفان للسلطنه عليه شرعان وعرفان بعد الفراغ يعني السلطنه قد تكون سلطنه شرعيه وقد تكون سلطنه عرفيه لأن يكون المال تحت يده وليس مثلا لو كان المال بيد ظالم هو مسلط عليه شرعنات ليس مسلطا عليه عرفان قد يشتبعان وقد يفترقان هل قد يشتبعان وقد يفترقان خب إذا الشرط من السلطنة العرفية لا يجب هذا مو مسلف عليه عرفان إذا ما اشترطنا السلطنة العرفية يجب عليها ولهذا السمرة الآن ستظهر الآن المقدمة ذكرنا حتى نبين السمرة لهذه المقدمة <تصفيق> بعد الفراغ عن المقدمة نتعرض <تصفيق> لصور المسألة من كان له دين على شخص فالدين إما حال واما مؤجل فهنا صورتان الدين الحال الصوره الاولى يعني الدين الحال يتصور على نحوين الف ان يكون المدين باذلا للدين ولا ريب حينئذين في تحقق الاستطاعات على جميع المباني أن يكون المدين لا. لا. أن يكون المدين ممتنعا عن اداء الدين ولكن كان الدائن قادرا على تحصيله للقواه ولو بالاستعانه بحاكم الجور اذا توقف استيفاء الدين على الاستعانه به وهذه الصوره او هذا النحو يجب فيه الحج لتحقق الاستطاعه على جميع التبانين ما اسمعش يقولوا محكمه الحق من جور اه هو اذا توقف ذكرت هذا القيد لبيان ارتفاع الحرمه انه في فرض توقف استيفاء الحق على الرجوع لحاكم الجور ليس حرام لك ليه؟ انت في حاجه على خداع هو ببيل الخارج عن محل الكلام لأنه الكلام نبما إذا كان قادر قادر على استخدام القوة من دون مؤونة من دون حرج عليه لا كان حرج كما تفضلتم الصورة الثانية الدين المؤجل ويتصور على أنحاء الأول أن يكون المدين بازلا للدين قبل حلول الأجل سواء طالبه الدائم ام لم يطالب وهنا منع صاحب الجواهر من تحق حقل استقطاعه بدعوى ان الاجال اذا لم يحال فالمدين متبرع انه ليس مطالبا شرعا فالمدين متبرع بالباذل وحينئذ فلا يجب على الدائم القبول نظير ما ذكر في الهبات من أنه لو وهب شخص المكلف مؤونة الحج لا يجب عليه قبول الحباء فإن القبول تحصيل للاستطاعه ولا يجب تحصيلها وناقشه فهنا مناقشتان ان صح التعبير لا البدل يختلف عن الهدايا استطاعة البدليه غير الهدايا سيأتي الفرق بين البدل وبين الهدايا الاستطاعة البدليه تقصدون هكذا استطاعه البدليه يقولون هذه هبه للحج وليست هبه يعني يقول له هذا المال لتحج به لا يعني هبه مشروطه بصرفه بالحج لذلك يجب عليه القبول لا بالنص ظاهر النص وهذا ظاهر, ظاهر النصوص ظاهر النصوص ظاهر ظاهر النصوص ان البذل هبه مقيده هبة مقيدة بالحج لذلك يعد مستطيعا بمجرد البذل يعد مستطيعا بخلاف ما لو هب هو مال يحني بالحلق ما هو بالحج هذا لا يجب عليه القبول هنا مناقشتان الأولى ما في المستمسك من الفارق بين الهباء وبين البال فإن الاستطاعات متقومة بملكية المال لذلك لا يجب على المكلف قبول الهدى لانه بالقبول يحصل الملك وتحصيل الملك ليس بواجب بينما في بذل الدين الدائم. الدائم يملك الدين قبل البذل فلا يكون قبوله للبذل تحصيلا للملك وإنما هو إيخال للملك فهو مالك لدينه مسبقان ولكن بقبوله يصل المال لمالكيه فالاستطاع متحققا المناقشه الثانيه حتى لو قلنا بان الملكيه غير دخيله في الاستطاعه واكتفينا في تحقق الاستطاعه بالسلطنة فإن مجرد البذل محقق بالسلطنة على المال شرعان وعرفان عمك الله وأنه لا يجب عليه القبول لعدم حلول الأجال كما لو قال الدائم أنا ما أريد استلب الدائم إلا إذا حل الأجال ما أريد أستلم الآن. وعدم وجوب القبول لعدم حلول الأجال لا ينافي وجوب القبول لتحقق الاستطاعات باعتباري ان الباذل محقق لها هه هذي الصورة الاولى او النحو الاول او الثاني النحو الثاني, النحو الثاني. أن يكون المدين باذلا للدين ولكن عند المطالبه بأن يقول لو طالبني الدائم لَبَذَلْتُ له وإن لم يحل الأجال فهنا مقالتان الأولى تحقق الإثار اقطاعه بهذا البذل المعلق لان المدين له قدره على تحصيل ماله الدائن الدائن عفوا لان الدائن له قدره على تحصيل ما له بالمطالبه اي مطالبه المدين المقالة الثانية عدم تحقق الاستطاعات كما بنى عليه سيد المستنسى قدس سرا والسيد الأستاذ دامر الله في من سكح بدعوى أن الدائم وإن كان مسلطا مسلطا عرفان على المال بالمطالبه به لكنه لا سلطنه له شرعا اذ لا حق قال في الظال قبل حلول الأجال، فالمطالبة بالدين قبل حلول الأجال تحصيل. للاستطاعه وتحصيل الاستطاعه ليس بواجب فظهر الفرق في هذه الصورة بين المباني السابقة المقدمات النحو الثالث أن يكون المدين ممتنعا عن بذل الدين قبل الأجال وبعد الأجال حتى مع التوسل بالقوة كما لو كان المديد رئيس الوزراء مثلا ميفي وهنا يقال ان كان الدائن قادرا على بيع دينه على شخص ثالث ولو بثمن اقل كمان لو قال له شخص بعني الدين بيحن وأنا أنا أراوي شغل هذا أعرف لأه نعم بلا حرج فإنه حينئذ مستطيع ويجب عليه الحاد وأن إذا لم يكن متملكاً من بيع دين الربا لا لا الدين بأقل ليس فيه ربا بيع دين مو بأكثر بيع دين بأقل ليس فيه ربا وأما إذا لم يكن متملك كذلك من ذلك فوجوب الحج منتفئ لانتفاء استطاعه يبقى الكلام في البحر الرابع الحمد لله